وَنُريد أن مُ عَ الذي نَسُضَّفُ فِي الأْرض وَنجَعَلَهُم أَئََّ وَنجَلَهُُ الْوارِثِ وَنُمَكِنَ لَهُم فِي الأرضِ وَنُورِيَ فِي الرعَعونَ وَهَا مَانَ وَجودَهُ مَا مِنهُم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 وهو اليك ويجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 قَبْل فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ لِكَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 قال يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجْ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمْ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 من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يفدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهَا وَضَاءَ عَلَيْهِ الْقَصَص قَال لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انسم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا قال لاهلهم كثوا انني انست نارا لعلي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 اَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّ رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ ولا وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبُوا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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات طالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا الا سحر مفتر و وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وقال موسى ربي اعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ ان اله غيري فاوقد لي اهامان على الطين فاجعل لي صرحا فاوقد لي اهامان على الطين فاجعل لي صرحا لعني اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين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 وَجَعلْناهُمْ أَئَّتَ يَدَعونَ إِلًَا النَّارِ وَيَومَ الْ القياامَةِ لَا يصَرُون وَأَتْبَعناَاهُم فِي هذهِ الدَُّالَعنَتَ وَيَوْمَ الْ القِيامَتِهُم مِنَ الْمَقبُوحِ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 لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين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 بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِكِتَابٍ مِن عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِن هُمَا اتَّبِعُوهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ التَّبِعَ الْهُدَى مَعَكَ مُتَخَطَّفٌ مِنْ أَرْضِنَا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 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَتَغِف مَا آتَكَ اللَّهُ الد الدرَآخِرَةَ وَلاً سَنَصبَكَ مِنَ الدُّنْياَا وَأَحْسنكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَك وَأَحْسِنكَمَا أَحسَنَ اللَّ إلَكَ وَلَا تَبَغِ الْفَسَادَ فِي الأْرضئ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 وَقَا الذي نَأوتُ الْ العِلمَ وَإلَكُمْ سَوَابُ اللهَِّ خَييرٌُ لِمَد آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَمْ وَلَا يُلَقَّهَا إِلَّ الصَّابِرُون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 انها ومن جاء بالسيئه فلا يجزا الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي فرض عليك القران لرا قدك الى معاد قل ربي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 ولا يصدك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك ودع الى ربك ودع الى ربك ولا تكن من المشركين ولا تدع مع الله اله آخر لا اله الا هو